بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما طغى عن غلله وما كسب سيهم لا ذات لهب لما راءت روحا I